غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألف لامين الكتاب لا ريب فيه من العالمين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 تتجرف جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم يفقون فلا تعلم نفسهم وأخفي لهم قرأت أعينهم جزاء بما كانوا يعملون أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَا كَانَ فَاسِقًا لا يستوون أمة الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنة المؤونة زلاً بما كانوا يعملون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 وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى كِتَابًا فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لبني إِسْرَائِيلَ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 وَإِرِ الْنَّاظُ بِعَلَيْهِمْ وَلَضَالِّي أَمِ هَلْ أَتَى عَلَى النَّاسِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا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 ويسقون فيها كأسا كان مزاجها ذا جبيلا عينا فيها تسمى سل سبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتم حسبتهم نؤلؤاً وَإِذَا رَأَيْتَ سَمَّرَ رَأَيْتَ لَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَلَيْهِمْ فِي أَبْوَسٍ دُسٍّ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقَ وَحُلُّ أَسَاقِيرًا مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْذِيرًا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا وَذْكُرِ إسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلَ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحُ لَيْلَةً طَوِيلَةً إِنَّهَا أُلَاء يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَأَهُمْ يُومًا تَقِيلَ نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمتالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا